ويسألونك عن الجبال فقل يا سفها ربي نسف فيذرها قاع صف صفا فيذرها قاع صف صفا لا ترى فيها عوج ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي